سبعة. ترجم الفكاهة الآتية إلى اللغة التركية جحا وزوجته في يوم من الأيام عاد جحا من مزرعته فقال لزوجته هل أطعمت الحيوانات؟ فقالت زوجته نعم أطعمت القطة والكلب ولكن لم أطعم الحمار فقم أنت بذلك؟ قال جحا هذا مستحيل لن أقوم أنا بذلك. فختلف جحا مع زوجته على هذا الموضوع. أخيراً قالت زوجته من يتكلم أولاً يطعم الحمار. فوافق جحا على ذلك وجلس صامتا لا يتكلم. وذهبت زوجته لزيارة أهلها. في هذه الأثناء دخل لص بيت جحا. وسرق كل شيء فيه، وجحا ينظر إليه ولا يتكلم. وعندما عادت الزوجة وجدت أن البيت قد سرق، فصاحت وقالت: ما الذي حدث يا جحا؟ هنا ضحك جحا وقال: اذهبي وأطعم الحمار.